بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحى اليلى ان استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا ما بال ولن مشرك بربنا احد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخل صاحبة ولا ولبا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شفطا وأننا ضمننا أن لا تقول الإنش والجن على الله كذبا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 صوت ذهب مملئ احرسا شديدا وشهبا وان لا كل ونقود منها نقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا الرصد وَأَنَّ لَنَا بِهِ أَشَمٌّ أُرِيدَ بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمُ الرُّشْدَ وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَ الضَّالِّينَ ذَلِكَ الَّذِي لَا قَدْرَ إِذَا وَأَنَّ اللَّهَ ظَنَّى أَرْمُخَ جِداً مَّا فِي الْأَرْضِ وَلَنُحْيِيَ لَهُ نَرَباً وَأَنَّا لَمَّا شَمِعْنَا لُغَاءَ آمَنَّا مَّا بِ ان لي من ربي سرًا لقاف مقسو ولا رقى وان لا من المسلمون او من القاسط انن احلم فاولائك تحروا رشدا وانما الخائف قولا فكانوا لجهم من حطبا وان لو احتقاموا على الطريقه لاستيناهم الغدقا بنفسهم فيه ومن اعرض عن ذكري رده يسلك عذابا صعدا وَأَنَّ الْمَشَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا يَقَامُ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوكَ كَادُوا يَقُولُونَ عَلَيْهِ لَبَئْسَ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا يا حَلا قُل إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم ضَرًّا وَلَا نَفْعًا قُل إِنِّي عَلَيٍّ هَادٍ عَلِيمٌ مِنْ اللَّهِ أَحَدٌ لَمْ أَجِدْ مِثْلَهُ فُتِّحَ بِيَ دُونَ مِلْكٍ حَدٌّ إِلَّا بَلاغٌ مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَتُهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا قُلْ إِنَّ أَبِي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 قُلْ يَا رَبَّ دَاعَاتِ لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِي رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا